لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن هم الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها يعمل دار البقار ضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهبان والمسكوتينها والزعفران حشيش النبت فيها أنهارها لبنان محض ومن عسلين والخمر يجري رحيق في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفتان تسبح الله جاهرا في مغانيها من يشتري قبتان في العدن عاليتان في ظل طوبى رفيعة مبانيها دلالها المصطفى والله بائعها وجب رئيل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها والله لو قنعت نفسي بما رزقات من المعيشة إلا كان يكفيها والله والله آيمن مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة صمن لملمة في البحر راسية من سنة واحيها رزقا لعبد براه الله لن فنقاد حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها أموالنا لذوي ميراث نجمعها ودارنا لخراب المؤمن بنيها لدار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قابل الموت يبنيها فمن بنها بخير طاب مسكنه ومن بنها بشد خاب بانيها والناس كالحب والدنيا رحى النصبات للعالمين وكاف الموت يلهيها فللإقامة تُعند النفس من تلفين وللفرار من الأحداث ينجيها وللنفس وان كانت على وجه من المنيئة آمل تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والبشر ينشرها والموت يطويها وكل نفس لها زور يصبحها من المرية يوما أو يمسيها تلك المنازل في الأفاق خاوية أضحت خرابا وذاق الموت بانيها كم من عزيز سيلق بعد عزته ذلا وضاحكتين يوما سيبكيها وللمناية راب كل مرضعة وللحساب براء الأرواح باريها لا تبرح النفس التانعة وهي سالمة حتى يقوم بناد القوم ناعيها ولن تزال طوال الدهر ضاعنت حتى تقيم بواد غير واديها أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكاس الموت ساقيها أفن القرون وأفن كل ذي عمر كذلك الموت يفن كل ما فيها فالموت أحدق بالدنيا وزخر فيها والناس في غفلة عن كل ما فيها لو أنها عقلات ماذا يراد بها مطاب عيش لها يوما ويلهيها نلهو ونأمل آملا نسر بها شريعة الموت تطونا وتطويها فَوَنِسْ أُصُولَ الْانْتِقَامِ دُمْتَ مُخْتَدِرًا وَعَلِمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَاقِيها تَجْنِي الثَّمَارَ غَدًا فِي دَارٍ مَكْرُمَةٍ لَمَن فِيهَا وَلَا التَّكْدِيرُ يَأْتِيهَا فيها نعيم مقيم دائبا أبدا بلا انقطاع ولا من يدانيها الأذن والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامة إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها وهذه الدار لا تغرر زهرتها فعن قريب ترى معجم كذاويها فاربأ بنفسك لا يخدع كلامعها من الزخارف واحذر من دواهيها خداعة لم تدوم يوما على أحدين ولا استقرت على حل اللياليها فانظر وفكر فكام غرت ذوي يشين وكم أصابت بساهم الموت أهلها إحتذى قارن في دنياه من سفاه، وكان من خمرها يقوم ذاتها، يبيت ليلته سهران منشغلان في أمر أمواله، في الهم يفديها. وفي النهار لقد كانت مصيبته تحز في قلبه حزا فيخفيها فما استقامت له الدنيا ولا قبلات منه الوداد ولم ترحم مجيبيها ثم الصلاة على المعصوم سيدنا أزكى البرية دانها وقاصيها